قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا إِنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ نَعُدَّ مِنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ